المنافقين لتابدون اتخذوا أيمانهم كنة فصدوا عن سبيل الله إنهم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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤففون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوتهم ورأيتهم يصدون وهم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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْهِكُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذلك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل اَخَذْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْمَمَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا والله قبير بما تعملون